بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وأبشر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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون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 كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجنون ويعبدون.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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رحمة مِنْ بَعْدِ ضرا في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به البريح الطيبة بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج وجاء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 يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا كما انزلناها من السماء السناء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وزينت وظن اهلها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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم سيئات بمثلها ذله ما لهم من الله من عاصم كانما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 يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فَأَنَّا تصرفون كَذَلِكَ حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يُعِيدُهُ قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّ من لا يهدي أم من لا يَهْدِي إلا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 تسمعوا الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أَفَأَنْتَ تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إِنَّ الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أَنفُسَهُمْ يظلمون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 فإلينا مرجعهم ثم الله, شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين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 ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكون ثم قدروا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر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 دين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا, قالوا سحرا مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عن تكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما, وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقوا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 عليهم أن وَإِنَّ وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه, توكلوا فعليه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 بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشري مؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأ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 عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسراعيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن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 من كتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونا فلا تكونا من الممترين ولا تكونا من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين